وتبيك وبك وبك انا وابغى جمعت كل هذي عشان رضال قالو القمر قل تعال قالو الذهب قل ظال قالو اسمك يا حبيبي قلت والله مالي كلو <سؤالك> ابغى جمعته كل هذي عشار ربا <أك> قالوا القمر قالوا الذهب قالوا قال اسبيك يا حبيبي قلت والله ماني انا خلاص بخطف لي الليل قمر قمر قمر قمر ناوب حظي يا غت الغثيل بطن وراسي والله ويلثق but بذ جمالك جاوب المختصر مال كف انت نشذي جميل هذا للشفايف ولا قطعه جمر جمر ودي يحرق شفتي قليل جذمد جمالك بالمختصر المختصر مال كف انت نشذي جميل هذا للشفايف ولا قطعه جمر طرد جاما ودي لو احرق شفتي كل ليل انت فعل شيء جميل ولا لا شكلك شفتني وقلت انا بتعب وانا ناظر فيك وقلبي يزدنا بالظلام اشهد انك انت الملح وانا واحد وتبيك وبيك وبك